من القاهرة تقدم من التسليلات النادرة برنامج من معداد وتقديم ابراهيم جاهد بسم الله الرحمن الرحيم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج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 ارسل بها الى البرنامج المستمع البشير مصباح العدوي من مدينة شيربين بمحافظة الدقارية سجلت هذه تلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في اوائل الاربعينيات اخوة اليمان والاسلام نعيش الان مع هذه تلاوة القرآنية العطرة بما تيصر من اول صورة الرعد للقارئ شيخ محمد رفعت اعوذ بالله الرجيم الرحمن الرحيم dandi ondi la i la sanem pe ka Oh, my God. All oh. right.